ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين